بهرمن عليه من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي فَإِذَا قَضَىٰ عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وَلَا أكثرهم لا مَا ولما وَمَا أَمَاتَ واستوى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 إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغثور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 تَأْمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجُ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما غرد ماء وَجَدَ وجد عليه أمة من الناس يسقون وَوَجَدَا مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِطِّ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 "Bağladı. İkisi arasında bir anlaşmaya vardı. "Birisi, "Birisi, diyecek. "Birisi, diyecek.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 لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من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 Falımmar aha tehtezk anha janu, vlla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 "Bana Rabbim, ben onlardan birini öldürdüm, onlar kimlerden? Beni kimlerin kabul edeceklerini bilmiyorum. Beni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 أَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْأَوَّلِينَ وَقَالَ رَبِّ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تكون لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ وَقَالَ فرعون يَا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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْوَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّنَا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر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 ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء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 وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أتبعه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجره مرتين بما صبروا ويؤرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم يفقود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 ''İnneke la tahdeye man ahbabte'' ''Ola ki ne Allah yahdeye man yashaa'' ''Ola ki ne ahlemu bilmuhtade'' ''Ola ki ne ahdimu bilmuhtade'' ''Ola وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إليه ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لدنا ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عليهم آياتنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا تَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَسَوَّيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابِ لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ fhem la yetsaılud. fâmma man tabâ ve aman ugamil ısalipen. fâ asaî مال ما كان لهم الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم الله كِرَاتِي وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أمة شهيدا Allahı rızıla onlar, ma kano yifterrod. İnna qarun kana min qum مفاتحه لتنؤ بالعصبة للقمة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ما الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِّن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هو أشد مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ve la yusalu an zunu bihim müjremon. fakrj قال الذين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 فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا خاسر تبنا ليكانه لا يصلح كافر تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علما في الارض ولا فسادا وَعاقِبَة للِمُتَّقم مَنْ جَ أَ فَلَهُ خَيرُ منها. وَمَنْ جاء السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُن ولا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وإليه ترجعون.